وجمعنا الله وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم اليوم إن شاء الله عز وجل نكمل هذا الشرح الطيب المختصر لكتاب الأربعين النووية للإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى واليوم معنا الحديث الثاني عشر وهو حديث كما قلت أن هذه الأحاديث حديث أحاديث أصول جوامع من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلها يهتم بها الإنسان، عليكم السلام ورحمة الله. ويحسن التعامل, التعامل معها. لا عليكم بارك الله فيكم، نفع الله بكم. والحديث الذي بين أيدينا حديث فيه اختلاف بين التصحيح والتضعيف وهو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هذا الحديث كما قلت فيه خلاف بين أهل العلم بين تصحيحه وتضعيفه أو بأدق العبارات بين تحسينه وتضعيفه والإمام النووي رحمه الله حسنًا وقال حديث حسن وأيضًا أخرجه الترمذي رحمه الله بلفظه حديث حسن غريب وغيرهما أخرجا كابن ماجة رحمه الله تبارك وتعالى وكلهم أخرجوه من رواية الأوزعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم وأصحاب الكتب هذه رفعوا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه والثابت أو الذي عليه أهل الحديث أن هذا الحديث مرسل وجاء من حيث الإرسال من طريق آخر كما بينه ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى كما في التمهيد قال وإنما المحفوظ عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا والمرسل من أنواع الضعيف إلا ما أثبت العلماء رحمه رحمهم الله تبارك وتعالى من المرسلات التي تصح أو التي يعمل بها. وحتى قال الإمام في التمهيد: ولا يصح فيه عن الزهري إلا اسنادان. أحدهما ما رواه مالك. ومن تابعه وهم أكثر أصحاب الزهري عن علي بن حسين مرسلا والآخر ما رواه الأوزعي عن قرة بن حيوائيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مسندا والمرسل عن علي بن حسين أشهر وأكثر وما عدا هذين الإسنادين فخطأ لا يعرج عليه والمعروف عند أهل الحديث أن قرة ابن حيويل عن ابن حيوائيل متكلم فيه وثقه بعضهم وضعفه بعضهم فتصبح هذه الرواية الأولى التي هي الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة ضعيفة بسبب هذا الراوي وما الرواية الأخرى فبسبب إرسال الحديث عن علي بن حسين فتصبح الرواية مرسلة أي ضعيفة والإمام الترمذي رحمه الله قال بأن الحديث غريب وأهل الحديث اصطلحوا على أن الترمذي رحمه الله لو قال في حديث غريب يقصد به الضعيف يقصد به الضعيف. وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن أهل العلم قالوا بأن معناه صحيح وهذا ليس انتقاد أو ليس تناقض بين كلام أهل الحديث في أنه ضعيف يرد وفي أنه معناه صحيح فيقبل المعنى وهذا نراه كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تصح سنداً وتصح متنا بإثبات هذا المتن من وجوه أخرى كاستشهاد بآية على هذا المعنى أو بحديث آخر وهذا الذي فيه هذا المتن من قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يثبت هذا المعنى في أحاديث أخرى وفي كلام آخر لأهل العلم لذلك قبل أهل العلم أهل الحديث والأثر معنى هذا الحديث ولم يقبلوا السند فكان نتيجة هذا الإرسال فالحديث ضعيف ومتنه صحيح أي معنى الكلام الذي في المتن فهو صحيح فهو صحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هذا حديث لو نظرنا إلى هذا المعنى رأينا كلام عظيم وأذكر كلاما للإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله يجدر الربي أن أتكلم أن أتكلم به وأن أبينه حتى نضع من الفوائد الكثير لنستفيد من كلام الشيخ رحمه الله. فقال هذا الحديث أصل من من الأدب والتوجيه السليم وهو أن الإنسان يترك ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا ما لا علاقة به فإن هذا من حسن إسلامه ويكون ويكون أيضا راحة له لأنه إذا لم يكلف به أو لم يكلف به فيكون راحة له بلا شك وأريح لنفسه وهذا كلام من الشيخ رحمه الله مفيد ونستفيد منه الأمور الكثيرة في أن هذا الحديث يبين لنا من الأدب التي يتأدب بها المسلم والأخلاق التي يتخلق بها المسلمون في دينهم وفي معاملتهم وفي أخلاقهم وفي كل شيء وهذه قاعدة ينظر بها المرء ليطبقها على نفسه وعلى غيره لأن ذلك لو جعل لكل أحد أن يتدخل في ما لا يعنيه وفي شؤون الآخرين فهذا يكون فيه من الفوضى والبيان الذي لا يستطيع الإنسان أن يحصي فهذا يورث الكره والبغض بين المسلمين عليكم السلام لذلك كانت هذه قاعدة عظيمة وأصل يبنى عليه غيره من الأمور فهذا توجيه سليم للمسلمين فالإنسان يترك كل ما يكون فيه من الأمور التي لا تعنيه ولا يكون له شأن فيها لأن الإنسان يحاسب عن نفسه في أموره ولا يسأل عما يفعل الآخرين ولو كان الأمر كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بأيدي الكفار والمشركين ليدخلهم في الدين عنوة لذلك قال الله تبارك وتعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم لو فإن كنت كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإن عزمت فتوكل على الله نعم، بارك الله فيك. آمين. أمم، الله فهذا الأمر الذي فيه أن يكون المسلم. يحتاط لهذا الأمر ويسير على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من الأخلاق والأدب هذا مهم جدا فهذا من حسن الإسلام لذلك جاء في نص الكلام من حسن الإسلام المر ومن هنا للتبعيض أي ليس كل الحسن في هذا الأمر فقط ولكن بعض الحسن يأتي في فعل هذا الأمر وهو تركك ما لا يعنيك في شيء وهذا من الحسن والإسلام يتحسن عند المسلم بالتخلق بهيئته وبأفعاله لذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن فكان هذا الحسن الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم بتخلقه بالقرآن فكان خلقه القرآن لذلك كان هذا التبعيد من الحسن الذي يأتي للإنسان إذا فعل هذا الأمر يكون خيرا له وأفضل وأحسن حالا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وفي ذلك كما أخرج البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال هنا المسلم الذي يستسلم لله ونحن نعرف معنى الإسلام في أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فالمسلم الذي يحقق هذا لا بد أن يحسن إسلامه بأي أمر فيه خير قد أمر الله به أو أمر به نبيه صلوات الله وسلامه عليه فالمسلم يكون مسلما إذا سلم المسلمون من لسانه ويده واللسان يؤذي الناس إذا خرج بما لا يريده الناس في طعن أو في شتم او في غيبة او في نميمة او غير ذلك لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء فلا ترى احد من المسلمين الذي يحسن اسلامه يطعن او يسب او يشتم أو غير ذلك، فهذا يكون من حسن إسلامه. هذا يكون من حسن إسلامه أنه يكمل عنده هذه الصفات الطيبة. وقد ورد حديث ضعيف كما في صحيح ابن حبان، ولكن نذكره للاستشهاد به على ما نحن نتكلم فيه، وهذا جائز عند أهل الحديث. أخرج ابن حبان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا لثلاث وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا لثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة أو لذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شانه حافظا للسانه من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه هذا أثر ضعيف أو حديث ضعيف ولكن لما فيه من بيان لبعض الأمور ربما تكون دعما للأذلة أو استشهادا لها وهذا جائز كما يفعل أهل الحديث وكما كان يفعل البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك تعالى في الصحيح وذكر أهل العلم أو ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليف الراشد قال من عد كلامه من عمله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه نعم دارك الله في أخي زغير نعم ولكن لا بد من بيانه وبيان ضعفه فالإمام عمر ابن عبد العزيز يقول من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني وكثير من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه لا يتحرى لا ينظر فيما يتكلم أو فيما يطلق لسانه أو غير ذلك واللسان خطير وإطلاقه يؤدي إلى المفاسد وغير ذلك وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أن أخذ بما نتكلم به أن أخذ بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس أو هل يكب الناس الناس على مناخيرهم أو على منخارهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فهذا بيان أن الرجل أو المر ربما يقع في النار بسبب كلمة كلمة قالها وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آه يعني آه ما أذكر الحديث الله المستعان. يعني هذا من الأمور التي يجب أن نحذر منها وأن نتبع فيها ما جاءنا عن نبينا صلوات الله وسلم عليه، ولا نتكلم فيما لا يعنينا، لا نرى أحداً. في أحواله ونتدخل فيها وفي شؤونه هذا ليس من الدين في شيء وإنما كان الدين أن يشتغل كلا بشانه حتى لا يحدث من الفوضى وزعزعة النفوس ويحدث بذلك أمورا لا يريدها البعض أو لا يريدها المسلمون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 قال صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني والسكوت لا شك فيه خيرات كثيرة بعكس الذي يتكلم دائما فهو يخطئ فالذي يتكلم كثيرا يخطئ والذي يسكت يقل خطأ وهذا الذي يسير على هذا الامر في السكوت او في الكلام وقت الحاجة او اذا كان هناك داعيا للكلام هذا يجعله امر او هذا يجعله صاحب بقار تكينة وسمت صالح لأنه لا يسرثر بالكلام ولا يتكلم بدون فذا أمر الذي يضيع عليه أمور بثيرة وذكر عنه ابن مونب أكان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشيشا على الماء أين هما يمشي في الحري إذا هما براج يمشي في العلواء قال له يا عبد الله بأي شيء أدرك هذه المنزلة قال بيسير من الدنيا فطمت نفسي عن الشهوات فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعينني و... وكففت لساني عما لا يعينني ورغبت فيما دعاني إليه ولزمت الصمت فإن أقسمت على الله فإن أقسمت على الله أبر قسمي وإن سألته, وإن سألته أعطاني وإن سألته أعطاني فهذا الأمر يكون فيه بيان واضح للمسلمين في عدم الاشتغال بشؤون غيرهم وان الانسان يسأل عن نفسه وعن احواله هو ماذا قدم وماذا فعل وما عداهم وما يكون غيرهم من الناس يسألون عن انفسهم فلا يكون في ذلك تشددا في تغيير ما يكون عليه شخص أو إجباره على فعل شيء أو التدخل في شؤونه فهذا ليس من حسن إسلامه لذلك جاء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني والحديث الذي بعده يعتبر مكملا له او فوائده متممة لهذا الحديث وهو حديث نراه يتكلم عن تحقيق الإيمان للأشخاص بفعل معين، وسلب هذه الصفة من الذين تركوا هذه الأفعال مع الاختلاف بين العقائل. في صوت، إن شاء الله. فالحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه. وجاء في لفظ لمسلم برواية الشك، أي قال حتى يحب لجاره أو لأخيه. حتى يحب لجاره أو لأخيه. الصوت فقام قلت أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا الحديث رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يؤمن أحدكم حتى وهذا استثناء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه عليكم السلام ورحمة الله وهذا الذي فيه الحض من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على ملازمتي هذا الفعل في أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يبين لنا يبين لنا أن الأمر إذا كان العبد يحقق هذا الشرط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حبه لأخيه والمواد التي تكون بينهم والمودة والألفة التي تحدث بهذا الأمر وكان ذلك كما خرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بلفظ يؤكد هذا اللفظ ويبينه قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير وهذا طيب إن شاء الله أجاوبك أخي الحبيب ثائر بإذن الله عزوره وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن هذا القول لا يخرج من الأفر لأننا نسير وهو عدم تكفير أصحاب الكبائر فالذي يفعل هذا الأمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو وهو مؤمن، وغير ذلك من الأمور التي ستأتي إن شاء الله تعالى في الكلام، فليس هنا المراد بـ لا يؤمن أحدكم أي نفي كمال أو نفي جميع الإيمان، وإنما كماله. أي أن يكون الإيمان ناقصا أن يكون الإيمان ناقصا لأن من عقيدة أهل أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة صية ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد في الكمال للإيمان وليس هو المراد بالإيمان الذي يخرج من الملكة يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بينه لأصحابه حتى تكون هناك ألفة ومودة كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم أبه والمودة أمر الله بها الناس أن يتحابوا ويتهادوا ويتوادوا ويتراحموا ويتواصلوا هذا كله للمؤمنين بعضهم مع بعض فالمؤمن أخ المؤمن هل والمؤمن المسلم ولأخيه هنا صنع من المسلمين تبوى نفسك في صوت ان شاء الله طيب وورد ذلك دام أهل العلم وقد أثر الله بن رواحة وأبي الدرداء في مسألة الإيمان يزيد وينقص الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان ويخلعه أخرى وكذا قال الإمام هل هذا الصوت واضح يا إخوة بارك الله فيكم المتقطع طيب الحمد لله لعل من عندي من الجهاز اللهم استعمل نعم طيب يعني ان كان هناك احد يتقطع ما ويخرج ويدخل مرة اخرى يحاول ان شاء الله ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله كما في شرحه قال أن من جملة خلال الإيمان الواجبة أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه المؤمن ما يحب لنفسه فكره أخي بارك الله فيك أخي علي أخي الله بأدب مجالس العلم وإن شاء الله تعالى يكون هذا الأمر في نهاية المجلس إن شاء الله عز وجل آمين فالإمام ابن رجب رحمه الله وعز وجل يبين أن من جملة خصال الإيمان الواجب الذي أن يحب المرأة ويكره له ما يكرهه لنفسه فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه وقد روي أن أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما بنفسك تكون مسلما فهذا الحديث يبين فضل هذا الأمر الذي فيه بيان في معاملة المسلمين مع بعضهم والاثار الذي الأخ يأثر شيئا لأخي هذا يدل على حبه له والمسلمون جسد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله كما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فالمؤمن دائما متن مع أخيه المؤمن فالمؤمنون إخوة فهذا أصل عظيم وحديث ربما يكون فيه فوائد بالنسبة إلى الحديث السابق الذي يبين فيه الألفة والتراحم بين المسلمين والغير بعضهم لبعض بخلاف المسلمين الذين يحيون على حاجتهم الخاصة ولا شيء مهم عن غيرهم لا يسألون عنهم لا يودوهم لا ترحمون معهم وما كان ذلك إلا للمسلمين أنهم في دائما في معية الله تبارك وتعالى وفي حب وتألف وتراحم، فهذا كان خيرا عظيما للمؤمنين. لذلك قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمّة. وما تكون هذه أو ما تكون هذه الخيرية إلا بما قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به، ففعلوه، فكانوا خير الناس. فكانوا خير الناس. الله المستعان. طيب، إن شاء الله تعالى نقف على هذا، لعل يكون في ما قلته فوائد إن شاء الله جل. بارك الله فيكم. ونفع بكم تبارك وتعالى. نعم. وفيكم بارك الله وزاد. وفيكم نفع الله بكم. بارك الله. وأين أرى؟ الأخ علي السائل. نعم. نعم. كم هو معروف عند أهل السنة والجماعة. وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة أن الإيمان قول وعمل. وكما قال البخاري رحمه الله. أخذت عن ألف شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل والعمل ينقسم إلى أعمال جوارح ونية وهذا معروف عند أهل الحديث وعند أهل الفقه سلام الساكل عن حق شيطان أخوص سالم لا أنت تقصد الحديث الذي فيه الساكت عن الحق شيطان أخرس هذا حديث ضعيف وأنا راجعته رأيته ضعير من أهل العلم ولا ربي بمن صححه وهذا الذي فيه جمع أما من قال بأن الحديث معناه صحيح أي أن الساكت على الشيء عن الحق شيطان أخرس يراد به ما هو الذي يسكت عن الحق يوصف بأن رفاة الشيطان أنه يزيد من الشر من الحق فربما كان هذا في معنى ذلك في معنى ذلك في أن شياطين الإنس يسولون للناس ويعني يزينون للناس أمور كثيرة للفتن وللضلال ولابتداع وللخروج وغير ذلك فالأصل فيه أننا نسير على وفق الشر هذا الذي فيه العصمة إن شاء تعالى فأرجع أرجع وأقول أن الإيمان قول وعمل ويندرج تحت العمل عمل الجوارح والنية لذلك أبي بكر ابن أبي داوود في الحائية صحابتي وفعل على قول النبي مصرح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قولي مصرح أي نية ليس هناك شيء اسمه جنس العمل وقد تكلم شيخنا صالح الفوزان حفظه الله في ذلك وأنكر هذه اللفظة <تصفيق> الذي ينكر أو ينكر شيء من معلوم من الدين فهو كافر أما الذي يرتكب أو المعاصي ويصر عليها فليس بكافر أما المستحل فهو كافر وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن المستحل كافر أما المصر فغير كافر وهذا في الكبائر وغيرها أما لفظ جنس العمل فأهل العلم الآن أنكروا هذه اللفظة وأنها لم تكن موجودة عند السلف رحمهم الله ورضي عنهم هل الإيمان شرط كمال للإيمان؟ كيف هذا الإيمان شرط كمال للإيمان لو تقصد الأعمال فهي شرط فشرط صحة الأعمال شرط صحة وليست شرط كمال لأننا لو قلنا أن العمل شرط كمال شابهنا المنافقين شذين كانوا يقولون بأل بألسنتهم ما ليس في قلوب شر إيمان فليس نفق هذاك الله أنت لم تبلغ ظفره اللهم استعان اللهم استعان نسأل الله السلام هم يطعنون والله طيب خيرا ان شاء الله تعالى طيب هل احد في الغرفة يريد ان يقرأ الشيء من الاربعين ان شاء الله الاخوة فترت همامهم اللهم استعالى معنى له خيرا ان شاء الله عز وجل من يقرأ طيب اخنا الحبيب ك والله أختي كان هناك أخت موجودة في هذا الأمر ولكن تعذر عليها الاستمرار فنسأل الله أن ييسر لها إن شاء الله عز وجل بارك الله فيك طيب أخي الحبيب زهير تأخذ اللاخت